مسألة السلام مع الكفار بعضهم يذكر أن هذا كفر مطلق. انه ايش انه كفر مطلق اللي هو السلام مع الكفار. السلام معهم؟ ولا عليهم؟ السلام عليه. يعني, يعني إذا سلمت على كافة؟ لا, فهو... لا لا معاهده ها؟ معاهدة معه. ها صلح صلح. بعضهم لا. نعم. يا أخي هذه المسائل <تصفيق> يجب, بل... يجب أن يتكلم فيها بعل يجب أن يتكلم فيها بعل. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد يا قرنش عشر سنوات حتى نقض العهد ثم غزاهم ففتح مكة والصلح مع, مع, مع غير المسلمين ذكر عهد العلم أنه يجوز عند العجز عن قتاله لكن منهم من قيده عشر سنوات ومنهم من قال انه يجوز وغير مقيد ثم إذا حصل للمسلمين القوة في حينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يقطع او الجزء تعيدوا وهم صاغروا ومثل هذه الأشياء يجب أن الانسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة وإلا فنحن نكره الكفار كلهم ونود أن كلمة الله العليا في كل مكان يكون يتكلم بمجرد العاطفة المبنيه على جهل هذا لا يجوز قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بلاد الحق وان تشركوا بالله ما من عز به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وانظروا الى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنه كيف فصلوا فيها وبينوا واما من قال ان الصلح مع الكفار انه كفر فهذا غلط نعم لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالادله في الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد قال بكفر هناك.